يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلقهم بهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ولله المصير وما يستوي إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا نذير وإن يكذبوك فقد كذب